يا حلالي يومي الغدي الفرحه تحلالي محبوبي ربي الجلاله تا لي والي تحلالي يومي الغدي الفرحه تحلالي محبوبي النعمه من ربك من حقه هذا القلب لا يقع بحبه هذا علي حب ونازل نعمه من ربك مو سهل لا صدق يا اخي صعبه مو سهل انسى لا صدق يا اخي صعبه ke baad khub udali mahboob rabb al jalal ta'ara li wali mayhamni lu'at boun hub udali mahboob rabb al jalal ta'ali wali لالا بوت تصدق بيها ما منها يوم الغدير الولايه الهاديه علنها عزالا بوت تصدق بيها ما منها يروها كل الربع تنكرها ما ظنها يروها كل الربع تنكرها ما الكتاب بقرار البيع وفاني محبوبي ربي الجلال افتقر لي والي حتى الكتاب بقرار البيع وفاني محبوبي ربي الجلال a no. no. الوفاء للرسول فيات الرحمه يا هذا القرار الأم تكسل العالي هذا القرار الامه تسلمى جبريل والرسول بايت الرحمه يا الهادي هذا القرار الامه تسلمى إن علي هو الوالع على الامه ان علي من هو الوالي على الامه بشّرها القهرها تنشرها ما تهجرها والله ما, ما تهجرها يا يبغى ضناصب ما ينشغل بالي محبوب رب الجلال اختار لي والي يا بغضنا الصفي ما يمشي بالي محبوب يربي الجلاله دار ليالي يدور بالالفرحه تحلالي اداره الانتاج شركه الخليج الاسلاميه تحلالي يا ميل غدير الفرحه تحلالي محبوب يربي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 الله ما تغيرني يكفيني طول الدهر راسي عالي محبوب ربي الجلال اختار لي والي يكفيني طول الدهر راسي عالي محبوب ربي الجلال اختار لي falahi اينه محبوبي والي علينا انت مو بالسقيفه ولا بالشوره تعينه يكفينا نص الكتاب بحق يكفينا يكفينا نص الكتاب بحق يكفينا مولانا رجوانا ويانا ينسان والله ما ينسانا خلل ساقي فتفيدك بالحشر جالي محبوبي رب الجلال اختار لي واله خلل ساقي فتفيدك بالحشر جالي محبوبي رب الجلال اختار لي واله عليه يوم الغد يالفرحه تحلالي ويا رب الجلال افتقر لي والي حلالي يومي الغدير الفرحه تحلاني ورب الجلال افتقر لي والي والينا يكفينا كفينا من بعرنا الله من بعرنا يا كان على الاخراج والهندسه الصوتيه ابو مؤمل الخادم وعلى الخادم ادا خادم الحسين ابو مؤمل الخادم الكلمات للشعر الاستاذ عمر فاروق البتراوي الاشراف العام غسان الجريز